بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم قسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون منكم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 ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إِنَّكَ أنت العزيز الحكيم لقد كَانَ لَكُمْ فيهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَلَ اللَّهُ أَيُّ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُمْ مَوْدَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ وَتَرْقُصُوا إلَيْهِمْ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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَةٌ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أزْوَاجُهُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ